بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومنهم وعزقناهم ينفقون هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يرقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك كان هون والمصحا